مختلف يوفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين يومهم على النير يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون